فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ او حَرِّقُوهُ فَأَن جَاءَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ او حَرِّقُوهُ فَأَن جَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وقال إنما اتخذتم من يا اي اوثانا ما وجدت علمتم في الحياه في الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم ثم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَصْغَبُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضٌ بَعْضًا ومأواكم, وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُمَا مِنَ التَّقْوَى وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سرقكم بها من احد من العالمين ما سرقتم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم رمقا فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا فما كان جواب قومه عذاب الله ان كنتم من, كنت من الصادقين قال الى عذاب الله ان كنتم الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين قال رب صرني على القوم di e